أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان نسل المرسلين إذ أبق إلى الكلت المشحون فتام فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منين فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطله إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عليه شجرة من نقفين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين فاستفهم ألربك البنات ولهم البنون أَمْ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِسْمِهِ يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفْطَى الْبَنَاتِ على الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بكتابكم إِنْ كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الْجِنَّةُ إنهم لمحطرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فَإِنَّكُمْ وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إِلَّا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إِنَّهُمْ لهم المنصورون وَإِنَّ جنتنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجدون فإذا نزل بساحتهم فتاء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأغصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق فم أهلتنا من قبلهم من قرن فلا تحين أن جاءهم هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق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 وقالوا ربنا عَجِّلْ لنا فِي قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون النَّارِ عبدنا داود ذا عَلَىٰ مَا أواب وَالْفَوْزُ لِلَّذِينَ يَعْدِلُونَ معه يسبحنا شَقَقْنَا والإشراق والطير فَأَنبَتْنَا كله حَبًّا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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كالمفسدين في الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المتقين كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو وَوَهَبْنَا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه في العشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تواردت الحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه تسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملتا لا ينبغي لأحد من بعدي إن كانت الوهاب فتفقرنا له الريح تدري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وآخرين مقررين في الاصفاد هذا عطاؤنا فامنن او امس بغير حساب وان له عندنا لد الفا وحسن ماب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركز برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكران اولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أقلصناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.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 هذا ما توادون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر ومآب جأنما يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم ووساق وآخر من شكله أسواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخلناهم سخريا أم داغت عنهم الابصار إن ذلك لحق تقاصم أهل النار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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مغربون ما كان لي من علم في الملأ الأعلى إذ يختصمون إن يرحى إلي إلا أنما أنا نبي مبين إذ قال ربك للملائكة بني خالق بشرا من مطين. فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما ملاك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين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 قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق عقول لاملان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين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 الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليه كتاب بالحق فاعبد الله من ظلله الدين ألا عارٍ الدين الخالص والذين استقروا من دونه أولياء ما إلا إلى الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أرى الله أن يتخذ ولدا للطبا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تذر آسرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان قرون دعا ربه مليبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما, ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنتابا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إِنَّكَ من أَصْحَابِ النار أَمَّنْ هُوَ طَانِتٌ آنَاءً لَيْسَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْضُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله وازعة إنما يوفى الصابرون أجرهم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 أفمن حق عليه فلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم ورهم من فوقها ورهم مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ثم يهيد فجراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أَفَمَنْ شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فَوَيْلٌ للقاسية قُلُوبُهُمْ من ذكر الله أولئك في ظلال اللهم نسل أحسن الحديث كتابا متشابها مذانية فجعوا منه جنود الذين يقشون ربهم ثم تليل جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يظلم الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأداهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير في عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه سرطاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم